من المرات كان عندي محاضرة في إحدى المدن، وقال لي واحد من الشباب هنا قال لي يا شيخ ودنا نزور الدكتور فلان، أحد الدكتور يدرس في الجامعة هنا، قلت ليش أنا ما أعرفه؟ قال لا ودنا نعزي، ظننت نعزي في أمه توفيت ولا في أبيه أو في يعني أحد أبنائه، قلت نعزي في من؟ قال يا شيخ الدكتور فلان عنده عمره 55 وخمسين سنة. زوجته وأولاده يعني عنده 11 ما بين أولاد وبنات وزوجته رقم 12 يقول في يوم من الأيام عندهم عرس في مدينة قريبه منهم تبعد قرابة 400 كيلو فأبنه الكبير عمره 25 سنة تقريبا أخذ العائلة كلها الأم وإخوانه العشرة وهو رقم 11 وذهب بهم لحضور ذلك العرس. الأب بقي في, في بيته لن عنده بعض الأشغال متعلقة بالجامعة هم راجعين من تلك المدينة من العرس أصابهم حادث وماتوا كلهم <تصفيق> شوف المصيبة دي. عمره 55 سنة بالله لو أنك مكان ولد عمره 25 بنت عمره 22 أو 23 كانت عاقلة نكاحة بتتزوج أصغرهم خلود عمره سنة ونصف ماتوا كله صلى عليهم في المسجد 12 أمامه ملفوفين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 سُبْحَانَ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ